ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وألقيت محاضرة في الكويت وإذ بذاك المعاق يأتي بين الناس ليسلم بعد المحاضرة ثم أراد أن يقول لي شيء قال أتاني حاضر ثم على إثرها جرأني نزيف ثم هبط الضغط عندي وكنت في موت محتم حتى لا يأتي طبيب في العناية مركزة إلا ويكسر مجاديف أمي ويقول لها ادعي الله وما نظن أنه بيشفى، وما نظن أنه بيطلع من المستشفى إلى أن جاء ذاك الطبيب وقال لأمي كلام معناه أنك اسأل الله العواء. تقول فرجت جادة بجنب السرير. واستقبلت القبل ولم أعد أكلم أحداً. كبرت. وصليت. وأدعو الله عز وجل. وأنت بجانبي. فاستمريت على هذا. وعلى هذه الصلاة. وأعلم أني أقرب ما أكون لله وأنا ساجد. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإله مع اللَّهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَا تَبَكَّرُ تشكّل البشر كثير تقول انقطعت من شكواي الكثير للبشر ما نفعتني وشكوت في الواحد الأحد سبحانه وإذا شَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ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 حتى أخرجك الله من هذه المستشفى فقلت للطبيب هذا الذي قلت ادعو الله العوض فيه يقول هو صح أنا معاق لكن المفروض أن أمين لكن أنجان الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهذه الصلاة فإذا مرض لك أنا أين تذهب أحبتي عندنا استعداد نشكو لبعضنا ساعات لكن في جفاء بيننا وبين الله عز وجل في جفاء بينه بين وبين الله سبحانه وتعالى لو بدأ من أن نشكو للبشر البشر ساعة فرشت سجادتك وصليت عشر دقائق وقلت يا قريب يا رب اللهم اجعل لي من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية ابن عباس سافر لا اتصالات ولا جوالات ولا يستطيع أن يطمئن على أهله وعنده ابنية تصاري عندها الدنيا والماظرية رجع بعد سفره متجر إلى بيته الأول ما دخل إذ بذاك الرجل يفاجر ابن عباس عظم الله أجرى كذلك شوفوا صدمة وانظر إلى الفاجعة من جربها يعرفها نزل من ذابته وأخذ بخطام ناقته وربطها في نخلة ثم أخذ وضوء ثم توضأ، وقال الله لما انتهى من صلاته؟ جاءه الناس يا ابن عباس يأتيك الخبر تموت ابنتك ما سألت ما ذهبت البيت تنظر ما الخبر كيف مات؟ مباشرة صليت اسمع الإجابة قال että kaikki on hyvin, hyvin, وَإِنَّهَا hyvin, hyvin, على hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, hyvin, إلا على الخاشعين لذا طعمها اللهم إنا نسألكم فضل فقال لهم الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وأنا صبرت وصليت وأحسني متاح ماذا تظن قال في سجود الله أعلم وأنا وإياك تأتينا الأخبار كم مر حينما داهمتنا المصائب والأخبار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 والآخر هناك يقول أنا أهلكتني السيئات فوالله لا أحس بخشوع ولا أحس بجضرع ولا أحس أني أخاف من النار أبدا ولا أحس أني أبغى الجنة فقط هي كلمات أنقيها يا رب الجنة وإذا دعي بالجنة قلت آمين كيف النجاة من هذه السيئات وكيف أبدأ صحيفة مع الله عز وجديدة يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اللي أحس إن هناك حجب بينه وبين الله عز وجل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 سبحان الله يتعلم أنه لو رأى المومسات لن يخشع في صلاته ولن يهتم بصلاته هذا الاهتمام فقل لي أين تنظي نهارك وليلك أمام القنوات الفضائحية لأجل هذا لن تخشع والله لم تخشع إذا كان من رأى هؤلاء لا يخشع فتقول اللهم لا تمته حتى تريه المومسات وهو في صومعته يصلي فقام من قومه رهط فسقه وهكذا حال الفسقة دائما ما يحبون أحد أنه يفوز بالجنة ما يحبون أحد يمشي في الطريق المستقيم فتعاونوا عليه وجاءوا بزانية فإذ بها تقول لأفتنن جريجا أعطوها الأموال على أن تجم جريجا ماذا فعل لكم لكن هؤلاء الفسقة هكذا حالهم لا ترضيهم وودوا لو تكفرون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 فهل صلاة هنا. المهم خرجت تلك حاقدة على جريج حقد دفين وما زالت به فلما خرجت ذهبت إلى راعي يرعى هناك فتعرضت له حتى زنا بها فلما أخذت تسعة أشهر وضعت الغلام الذي جاء من الزنا وجاءت لقومها تقول هذا ولد جريج هو الذي زنى بي فأتوه وانظروا إلى الفسق يحقدون على أهل الدين وعلى أهل الصلاح فيتعرضون عليهم أي خطا حتى لو كان كذب لازم يحاولون أن يصدون عليهم فجاءوا إلى جريج بدون أي تفاهم ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكسروا صومعته وأنزله وسبوه ما هي المشكلة من خطب لا يدري قالوا له كيف ما تدري وأنت تعمل نفسك أنك تصلي وأنك عابد وأنت تزني بالنشاء في الخلوات ما الخط؟ قال وهذا هو غلام جاء من صلبك ماذا عسى أن يقول هل قال لها أسألك بالله ولا قال لهم يا ناس طيب حق وفضوع لا قال دعوني أصلي ركعتين دعوني أصلي ركعتين قالوا يالله صل فصل فنما سلم والناس من حوله ينتظرون فقام قال اين الغلام والله سبحانه فوق سماواته يرحب قال اين الغلام قالوا هذا هو ولدك وضع يده على بطن الغلام وقال أسألك بالله من أبوك أسألك بالله من أبوك ذاك عمره وأيامه أخذ ذاك الرأس يتحرك وفتح رضيعه عينيه، وأخذ يقلبها في الحضور وفي ذاك الجمع الحاقل وإذ بتلك الشفاه تنطر قال ذاك الراعي هو أبي ذاك الراعي هو أبي ومن يتقلا ما يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمرا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 بل كما كانت من طين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فحرك النبي عليه الصلاة والسلام تلك القلود فاستشعر الأصحاب رضي الله عنهم تلة من الأولين وقليل من الآخرين استشعروا عظم أمر هذه الصلاة وأنها هي والله النجاة إن حلت بك المصائب أو داهمتك الكربات فإذا جاءك الخبر غدا ستفصل ولا غدا سيحصل لك كذا هل تقول دعوني أصل لركعتين هنيا لمن قالها وهو يعلم لكن